شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله الحمد لله على اليسر والتمام والشكر له على ما اولى من الكمال والإنعام دعا عباده لحج بيته فلبت هذه الجموع نداه وأتت من فجاج الأرض طالبة عفوه وراجية نداه فالحمد له عدد ما خطى الحجيج على هذه العرصات والشكر له قدر ما سحت ادمع وسكبت عبرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رضي بان يكون هذا البيت مناره للتوحيد رضي بأن يكون هذا البيت منارة للتوحيد وشاهدا على ان الخلق كلهم عاله عليه وعبيد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه كانت هذه المعاهد مهد رسالته وهذه الرسوم مبتدا دعوته وهذه المنازل اشراقه بعفته صلى الله وبارك عليه وصلى على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون حجاجا كنتم او في سائر الفجاج الزموا مراضي الله وعليكم بتقواه فان تقوى الله خير وصيه توصى واكرم زاد يدخر وافضل عمل يقدم ويذخر بالتقوى تستجلب النعم وتدفع النقم وتصلح الاعمال والنفوس وتغفر الذنوب والخطايا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 نعمه تمام الدين ونعمه تمام تدينك فاعرف لله فضله واقدر لهذه النعمه قدرها ايام غر مضت وليال زهر خلت تدفقت فيها الجموع ودفقت فيها الدموع وتجاوبت فيها الاصداء مع احرام المحرمين وتلبيه ملبين واخبات المتقين ودموع الواقفين وهدي المضحين تجللها مغفرة ارحم الراحمين وقفتم بعرفات الله وازدلفتم، وببيت الله العظيم طفتم وبين الصفا والمروه سعيتم سائحين بين الشعائر والمشاعر متعرضين لنفحات رحمه المولى فكم سكبت من عبرات واستجيبت الدعوات وكم قضيت من حاجات وغفرت زلات فهنيئا لكم تمام النسك وبشرى لكم وعد القبول والله لا يخلف الميعاد ايها المؤمنون حجاج بيت الله العتيق ان قضاء النسك لنعمه عظيمه تستحق الشكر لمسديها جل وعلا فلله الحمد على ما اسبغ علينا من نعمه الظاهره والباطنه ثم لتعلموا غفر الله لي ولكم ان حقيقه الحمد والشكر لله رب العالمين ان يطاع امره ويجتنب نهيه ويدام شكره مع الحذر من اسباب حلول النقم وزوال النعم يصاحب ذلك حياء العبد من ربه كلما تذكر احسانه فالشكر يبدو على اللسان اعترافا وثناء وعلى القلب محبه وخضوعا وعلى الجوارح انقيادا وطاعه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون الا وان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك ولقد امتن الله سبحانه علينا بالخلق والرزق فكيف يشكر غيره وتصرف العباده لمن سواه وفي كتابه المجيد يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون ايها الحاج الكريم ان الحج بكل مناسكه قد زادك معرفه بالله وذكرك بحقوقه وخصائص الوهيته جل في علاه وانه لا يستحق العباده سواه فهو الواحد الاحد الذي تسلم النفس اليه ويوجه المؤمن اليه اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين فكيف يهون ان تصرف حقا من حقوق الله الى غيره كالدعاء والاستعانه والقصد والنذر اين اثر الحج في من عاد بعد حجه مضيعا للصلاه مانعا للزكاه آكلا للربا والرشا لا يبالي بأمر أو نهي أيها المسلمون أيها المتعبدون المحسنون أما وقد وفقكم الله تعالى لمرضاته ويسر لكم التعرض لنفحاته فاستقيموا على أمره وليحذر المسلم أن يلوث صحيفته بعد نقائها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوته انكاثا وإن الوصيه بعد التقوى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل متفق عليه ومن دام اتصال قلبه بخالقه اعطاه قوه وثباتا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومع استقامه العبد فانه معرض للخطا والتقصير لذا قال الله عز وجل فاستقيموا اليه واستغفروه والى ذلك اشار الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن وفي روايه لاحمد سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا فالمطلوب من العبد الاستقامه وهي السداد فان لم يحصل سداد ولا مقاربه فهو مفرط مضيع ايها الحاج الكريم ما اجمل ان تعود لاهلك ووطنك بعد الحج بالخلق الاكمل والشيم المرضيه والسجايا الكريمه حسن التعامل مع زوجك واولادك واهل بيتك طاهر الفؤاد ناهجا الحق والعدل والسداد فالزم طريق الاستقامه وداوم العمل فلست بدار إقامة واحذر الرياء فرب عمل كبير تصغره النيه ورب عمل صغير تكبره النيه ليكن الحج اول فتوحك ليكن حجك اول فتوحك وتباشير فجرك واشراق صبحك وبدايه مولدك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الزم التقوى فهي الغنى وهي المنى لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عباد الله ايها المسلمون في كل مكان ولئن إن انقضت هذه الايام الفاضله فان عمر المؤمن كله خير هو مزرعه الحسنات ومغرس الطاعات والمؤمن لا يزيده عمره الا خيرا وعباده الله لا يحدها زمان ولا مكان ومعيار القبول هو اخلاص العامل لله ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الله واسع ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وعلامة الحج المبرور أن تعود خيرا مما كنت ومن طهرت صحيفة عمله بالغفران فليحذر العودة إلى دنس الآثام فالنكثة أشد من الجرح وليكن من الخير في ازدياد فإن ذلك من علامة القبول تقبل الله حجك وسعيك وأعاد عليك وعلينا هذه الأيام المباركة اعواما عديدة وأزمنة مديدة والامه المسلمه في عزه وكرامه وصلاح واستقامه بارك الله لي ولكم في القران العظيم وسنه سيد المرسلين ونفعنا بما فيهما من الايات والهدى وجنبنا واياكم مواطن الردى اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 وأسبغ على حجاج بيته الامن والطمانينه في ايام يضطرب فيها العالم كما تضطرم نار الحروب في بقاع شتى ولسنا بمناى عن الحساد والمعتدين ولكن الله تعالى هو الذي لطف وامن وستر وعافى واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وسخر لهذا البلد حماه صادقين حفظ الله بهم العباد والبلاد اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم فلله الحمد والشكر وله الثناء الحسن عباد الله يقول ربكم سبحانه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وماله في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فالزموا ذكر الله وشكره ودعاءه واذا اراد الحاج ان يرجع الى بلده فيجب عليه ان يطوف بهذا البيت طواف الوداع ولا يلزمه سعي له ولا حلق الا المراه الحائض والنفساء فلا يلزمهما طواف وداع تقبل الله منا ومنكم ثم الصلوات الزاكيات والتسليمات الدائمات على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم ارض عن الائمه المهديين والخلفاء المرضيين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانه الصالحه اللهم وفق اللهم وفقه وولي عهده لما فيه الخير للعباد والبلاد واسلك بهم سبيل الرشاد اللهم تول ثوابهم على ما يبذلونه لخدمه الحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين اللهم جاز بالخيرات والحسنات من سعى في خدمه الحجيج اللهم اقبل من الحجاج حجهم واستجب دعاءهم اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا واعدهم الى ديارهم سالمين غانمين اللهم تقبل منا ومنهم وثبتنا على الحق والهدى واختم لنا بخير يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم احقن دماءهم وآمنهم في ديارهم وارغد عيشهم واصلح احوالهم واقبت عدوهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك